مزقونا وانثروا اللحم على كل طريق لا تبالوا حرقونا وارقصوا حول الحريق وزعونا في الصحراء أطعمونا للحواجز كل هذا في نظام الغاب جائز غير أننا لن نبيع القدس أو أي مدينة. هل يبيع المؤمن الصادق للاعداء دينه الف كلا ثم كلا ثم كلا صرخه المسلم من نجد الى تطوان غربا فبخاره وسفوح الصين شرقا فالمكلا كل حل ليس في القران لا نرضاه حلا ألفكلا ما عشقناها شعارا وقرارة بل عشقناها شبابا لذرة المجد تبارا وأردناها صلاحا ومنارة لا تقول قد تطرفت وجاوزت الإطار هذه الأشعار ليست كلمات. إنها أدخنة من فؤاد شب نار <تصفيق> لترتفع الآن أذرعة اللاجئين رياح رياحا رياحا رياح <تصفيق> لتنتشر الآن أسماءهم <تصفيق> جراحا جراحا جراحا Riáha, riáha, riáha, riáha, hogy Oh uh -huh. أفراح سنين وأفراح السنين هاتي بقول الحق هاتي بقول الحق هاتي بقول الحق لهاتي العشق بل عائدون عائدون أخذوا ولدته الصغيرة طردوه من كل المرافئ تركوه في بؤس وحيرة ثم قالوا أنت لاجد أخذوا ولدته الصغيرة طردوه من كل المرافئ تركوه في بؤس وحيرة ثم قالوا أنت لاجد أنت لاجد أنت لاجد أنت لاجب يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقيات ولا زراد السلاسل يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل Son